لقد حقّر قانون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أقلّا فهي إلى الأتقان فهي إلى الأتقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدّون ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أذقتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من التلعثك رخش الرحمن بن غيبة الرحمن بن غيبة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثيل فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما زل الرحمان من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إن تَطَيَّرْنَا بِكُم إِنَّمَا تَمَنَّتَهُ لَنَرْجُ مِنكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَانُطَ طَائِرِكُمْ مَعَكُمْ ذكرت بالآت قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال يا قوم قال يا قوم المرسلين يَبْعُو مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مِنْ دونه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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العبادة يا حسرة على العباد يا, يا حسرة على العبادة ما يأتهم من رسول إلا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أَكْنَى قَبْلَهُمْ مِنَ الْخُرُونِ أَنْ نَقُومْ أَنْ هُمْ إلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لما جَمِيعُ الْدَيْنَ وَإِن كُلُّ الْمَمَّ جَمِيعُ مُحْضَرُونَ